من تذكري جيران بذي سلامي، ما زدت من جراء من مكلة بدني، أم هبت الريح من تلقائك دمتن، وأومى بالبرجو يبل ماء من عواقي. قلت اكفو فهامك وما لكلبك ان قلت استفك يا هيني ايحسب الصاب ان الحب منكتم ما بين منسجمين من هو مضطرمين يكفي ملامي والعتاب يا هلي يالي يكفي ملامي والعتاب لا تنوموني ترى جنجي سهد لا تنوموني ترى Zaman na hina, ditemui oleh bagai zaman pernah muni, ya hari yadi la'atu anna ma'a fa mi Terima kasih kerana بي علي مني والصبح مرج الجوان يا هلي وين الحبيب يا حيلن جسمي وانا عايش شباب يا حيلن جسمي وانا عايش شباب Ya Rabbi, mooni, ya kepada lalai ta lal tinu Yakfi malan ini walatul ya haliyakfi malan ini